بسم الله الرحمن الرحيم وين للمطففين الذين إذا اكتانوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن اننهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا ان كتاب الفجار في سجين وما ما سجين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 15. Those who were weet hidden and who wereестно 15. Six Bl 16. Eightcopes 17. Eightg motherfuckers 18. One flipping وما أدراك ما عليون كتاب مرقون يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوهه نظرة نعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأراء ينظرون تعرف في وجوههم نظرة نعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك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 وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَرَّمَزُونَ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَلَبُ فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا يضين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على ارائك ينظرون فاليوم الذين امنوا على يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ